ان كان لابد من الميديا كي تسمعي صوتي لم امت بعد ومن يملك يا امه موتي عندما اعطيتني للقدس ميلاد قضيه صار جرحي ثوره في كل ارض عربيه وجذوري في الملاي يا امال الغرب قطعت وصلنا شمتت العدى فينا وطا حال فراقنا الشباب عادت والارضنا بغير حق ما تعلى رايتنا يا يوم Oh uh -huh. bwe طعامني يا بلدي ما غبتي عني غيرك ما برضى بلدي وايلك حياتي ليك علي طمودي وثباتي حقني يا بلدي وايلك حياتي ليك علي طمودي وثباتي ليك ابح ولادي وبناتي روحي وحياتي ودم الاطفال the ان يا اطفاحبك ببالي وتحريرك همي طول الليالي ان يا اطفاحبك ببالي وتحريرك همي طول الليالي وانت يا شار ذبحك حالالي انت, انت والخاين وبوش وامث طحيوني قاوت يا شعبي من غير ليوني وطرد من ارضك بني طحيوني ما بدنا شي عرغوط هيتوني بدنا الرشاش ومصحف بدل كنتم قد نسيتم فاني لن انسى دارا بناها جدي قبل 100 عام لن انسى ارضا رواها المجاهدون بدماءهم لن انسى ذرعا حصدناه او ثمرا اكلناه لن انسى حيفا وعكا والناصرة والجليل والخليل والقدس أقدس الأقداس لن أنسى من اقتصب أرضي ودن شعبي وهدم داري لن أنسى يهودا أنجس الأقوام لن أنسى ولن أنسى ساظل اذكر حتى وان ما ملكت غير الذكرى ساظل اذكر ارض الانبياء فلسطين <تصفيق> عاد <inaudible> وشا اللي عاد بالله أي شعب يا من جئت من البعيد يا من علامته الوجه البليد يا من عشقت النار والدم والحديد ماذا تريد يا من قتلت كل ام وطفل وليد يا من قتلت كل مجاهد وذي راي شديد يا من حولت الاحرار الى عبيد ماذا تريد يا من عشقت النار والدم والحديد اجئت تقضي على أهلنا ام جئت تكبل بالحديد اجئت تقضي على من بقي ام جئت تمد لك في عمر جديد ماذا تريد يا من عشقت النار والدم والحديد ولا بد لصلاح الدين ان يعود ويعود حطين الموعود لا <متكلم> تقول صغير وما بقدر عن ارضك صغير وما بقدر عن ارضك دافع وتحضر ارضك يوم العرض الاكبر رح تحكي دافع واستنكر الله والاقصى ابن فدا والله الله اكبر والاقصى ابن ابن الاقصى ابن الكل شعب العربي ما بينبل ابن الاقصى ابن الكل شعب العربي مول بدنا رجال تهب جبال ما بدنا منكم اموال بدنا رجال تهب بجبال تنزل الاحثلال وطرد من ارضنا لعشر الله الله الله والاقصى منا فينا والله الله والاقصى منا فينا al-abqa damma من من عاش لا ادري ديارا فلهم هلت باحدمه في جا ليغدو الموت ليغدو الموت بشموسن بين سنين بين سنين منى منى لا اشت لا ادري ذا فلو هلل في عتمه فجاء يا الموت من عظمي شموسا قيمت الليل من نورها في غير عيش ولا ادري يا رب فلو حلت باحد مد اجارا الموت من عظمي شموتا قيمت الليل من نورها وبنتي على الاشماء صاحبي يقول dari rahani yakulu lanatama intihar mabubandi wa alfana talmini fa manzarat an ardi abu yara minan aish tu la adrini yaara la law hayat bi ahd kwa dad di akhmi wa tinni اغمين في نور النارا الموت من عظمي شوتايوم الليل منوريناما مين انا عايش الموت من نوري ببواه ادوبذل في كره المراره ابيكم مره في كره المرارا ابيتم فرحه الاقدار نصرا على تفر انفرارا ابيتم فرحه الاقدار نصرا الهموها على لجعل حالي لنتصارو فيني انا عايش ولا ادري يا رب لو انلت باحد من ليبدو الموت من عظمي شموته تومس الليل من نوريه نارا فيني انا عايش ويا مرى يا وادي طعني يا صحدي فرعره مش طالوك داي تودا ادريني يا بلوا هللت الموت من عمي شموتن ويوم من نورينهارات ندير نعيم شولا ادريني يا رب بلوا الموت من عظمي شموتن ويوم من نورين لام بينا نموت نموت لا نرضى صبرا على الشوريه الاثاني بينا نموت, نموت لا نرضى صبرا تجت الورد في الشوك نثنيها وقارا فينا في نعيش ولا ادري يا رب فنهي ya الموت من mna انا بالبيت نارا تهديدات تن الكون يا سليما ضار فينا نعيش ولا ادري يا رب لو